وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْضُونَ الْمُحْصَنَاتِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا آتَيْتُمْ بِهِ أَجْرٌ غَيْرَ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 111. ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم 112. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 والله بما تعملون عليم 125. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 126. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم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 او اباء ابعالتهم او ابنائهم او ابناء ابعالتهم او ابناء ابعالتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم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 إ يَكُُ فُقرَر يُغُنهِمُ الللههُ مِن قَضْنِه وَلَّهُ وَاسِع النَّذم وَل يَسْتَعك لا يَجدونَ نكاحًا حتىَت يونِيَهُم اللهَّهُ مِن قَضْلِ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 Az-zücəgətə kəən hə qəqəb dürr-y yuqqəd min şəjərə mubərəkə zəyitonə zəyitonət la şərqiyət ولا gərbiyət yəkəd zəyitə yudyək ولو ləm təməsəs fənaır Nörun ala يَهْدِ ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ فِى بُيُوتٍ أُذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ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 124. ظلمات بعضها فوق بعض 125. إذا لَمْ يده لم يكد يراها 126. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 127. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات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 يكاد سلا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما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 121. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 122. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه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 119. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن 110. قل لا تقسموا صاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون 111. قل أطيعوا الله فإن وَإِ تَوََّو فَإِ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ لَ عَلَيكُم م حُم مِنْتُمْ وَإِل تُطيعُ تَهتَدُ وَمَا عَلَ الرَسُول إَِّا 119. وعد الله الذين آمنوا منكم الصَّالِحَاتِ الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبرهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 119. يعبدونني لا يشركون بي شيئا 110. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 111. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 112. لا تحسابن الذين كفروا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 124. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم بَلَغَ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأزنوا كما استأزن الذين من قبلهم. 124. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم 125. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن الَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَا ثِيَابَهُمْ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 114. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 115. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة 116.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 الٓاِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُدْجَوْنَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ